بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشندري مهربان لإلاف قريش لشكري أبراهيلنا وبدل بهو قري قري قري قري قري قري قري قري قري قري قري فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ دبا خاوني ام كعبه به پرستان الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف او زاتيك لبرسيتي دارزگاري كردنو خاردمني بوناردن ولترسو بين پاراستني وضلني كردن